بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على خير حزق الله أجنعين وعلى آله وصحبه ومن اهدد بهده واستنى بسلته إليه من الدين أما بعد في كل مصمد الله غاب مساح الكفار أي في هذا النوذج سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمساح الكفار وهذا الباب من الأبواب المهنة المتعلقة بكتاب النكاح وهو الزواج من الكاشرات وشكم قريان الكفر على الزوج والعياذ بالله إذا ارتد وشكم الكسار باختلاف أبيانهم وميلادهم واعتنى الفقهاء رحمه الله بهذا النوع إلى الأبواب وذكروه بمساء النكاح ناد قال رحمه الله شكمه كنكاح المسلمين شكم نكاح الكسار كشكم نكاح المسلمين هو يقرب ويضبط لكن ألا تفصيل ألا تصيف في هذه الأنفحة لأن هناك مسائل تتعلق النكاح من حيث هو نقول له مكاح الكفار لو أن شخص جاء تكافف يريد حكم الشريعة النكاح يدى بمكاح المصريين ويبين لهم أن يقارب كل مكاح لكن الحيث التفصيل والأحكام هناك أحكام ومسخة نياد بغي تصيبه فقال رحم الله حكمه كنكاء المسلمين فنقرهم نبني على هذه القاعدة أننا نقرهم على أنتحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تدخل في أنتحة الكشفاء من أهل الجنة من, من كان تحته من المعاهدين كبني قريضة ونحن ماذا يتدخل تقول لهم أنتحوا بهذه الطريقة وافعلوا هذه الطريقة إنما تركهم على نساحهم فكل أهل ملة ودين يرحلون النكاة على ملة مدينة وأما ما لا ديننا الكفار قسمين أهل الملل الذين لهم أديان سماوية كالكتابيين من العود والنصارى هؤلاء يجعلون الأمتحى على دينهم ويقررون على دينهم وأما بالمثلة للذين لا دين له كالحربي، الوثني، ومثل النجوسي الذي ليت له دين سماوه على قوة أن في حكم تتابيين وكذلك أيضا مثلا الذي لا دين له في الشوح والملخد ماذا حكمه وليت له دين فما حكم نكاحه نكاحه كنكاح المسلم فلو أن من لا دين له في مرخد تزود مرخد تعرفونهم في بعض الأحيان في أهل الكفر نهدهم غلي وشاهدين ومهر ممكن أن يلقى المرأة والعيذة لله في الطريق ويطعها على أنه جوج الله ويتعرفون على هذا طب أما عندهم جهة هذا الكافر الذي لا دين له فإننا مصرهم على هذا إذا أسلموا بإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية في جاهلية لا دين له ولم يخبر صحابيا أن يجبز نشاء إن معنا في الجاهلية كانوا يقعون الأمكحة على غير سنة الشغل ولذلك قالوا يحرق بين الابتداء والابتدان وأنت حتى الكفار يختلط له الحكم الابتداء والابتدان والهي... الذي يستدام له العرض وسيدين المصنف رحمه الله زمل النساء وأحكامه كما سيأتي فقال حكمه كحكم مكاح المسلمين من حيث الأرض أنهم إذا أثنم الكافران الزوج والزوجة نرأتهم هذه فائدة حكم كحكم المكاح ولذلك أفضل نبي صلى الله عليه وسلم هذا المكاح النكاح يعتبر من العقود التي أبطتها الشريعة على حالها من الجاهلين منها المواريخ قصة المواريخ وقسم الحقوق فلما يكون كفار وقسموا حقوقهم في حال الكفر ثم أسلموا يرطى قسم الجاهلية على ما هو علم لقوله عليه السلام ما كان من قسم الجاهلية فهو, فهو على ما هو علم ويذل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل أبطى لنا عقيل من الباء عقيدنا ابي طالب لان عقيدنا ابي طالب بقي على الكفر الى قرب الفتش فورث جميع بني هاشب بل ان كانوا كفارا ولم يتوارى بني هاشب الذين اسلموا فاصبح الارض كله لعقيق ما اسلم العقيق ما قال له تعالى نقص النا فجعل هذا المتاع والقسم والموارث تبقى على حكم الجاهلية فان اسلموا يستعنف الحكم فيما لم يمضي ولم يتم أما ما تم ووقع في النكاح ولو أنه عاشرها لحظة على أنها زوجة الله وعرث جارب بهذا وعرث القصار ودخلوا بالإسلام مباشرة فهما زوجان هذا عطل عند الغلماء ويكاد بإجناء لأن علم فيه نصف وفيه نصوص راضحا من هدي من عن الصحاب ولم يسأل صحابيا أن يجدد نكاحه على زوجته نام ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتدعوا الينا ويقرون على فاسده بشكل اذا اعتقدوا صحته في دينهم مثل مثلا اليهودي يتزوج يهوديه بخمر ديننا لا يصح الحال ان الخمر ليس بنا و على خنزير المسلم واليهودي انا خمر من خمره غير مالا في دينهم ومذهبهم لكنهم في عرف الإسلام وفي الإسلام لكن نقبرهم عليه ما دم أن دينهم يقبرهم على ذلك وبشرط ألا يتراحعوا إليهم فإن جاءوا هذا يقع في أهل الظلمة لما يكونوا تحت حكم المسلمين فتح الثلاث فيها أهل كتاب فقالوا ندفع الجزية ونبقى على دينهم فدفع الجزية يبقين على دينهم فتناكحوا بطريعتهم وبدينهم ما يتدخل من ذلك لأن هذا أصل أكبر جديد الذي أدرمه عمر الخطاب ولأبو بكر رجل عن عمر الخطاب وله في مصالحته أبطهم على ماهن عليهم من دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع هود بن القريضة و هود خيضر و كل على هذا الحكر كان على أنه تارف لهم على دينهم على شقهم فأما إذا ترافعوا إلينا وجاءوا إلينا وسألونا أن نحكم بينهم حكمنا بحكم الإسلام لترافعوا إلينا فإذا الشرط أن يكون بينهم مقرر على ذلك إذا كان لهم دين السماوي وأن لا يترافعوا إلينا فإن ترافعوا إلينا أو فعلوا أمرا لا يقرهم ألي بينهم ففضل النهوذي تزوج أخته وهو ذنه تحت المسلمين وبلغ المسلمين ذلك يلغون هذا المكان لأنه تحت عدد منه ومثل هذا المساح لا يقر به ولا يقر به دينه فلا يكون على مثل هذه الأمسحة لكن لو كانت دينهم وشرعهم وقرهم على ذلك أخر على ما أخرهم ألي دينهم بشرط أن لا يترفعوا فلو أن يهودياً ويهوديةً جاء إلينا وقال لا يريد أن لنا أكثر المساح بدينكم فإن جاءوا فإن يحكم أمر الله أن يحكم بينهم بيه. بحكم الإسلام وأنزل القرآن وحيننا على الكتب السماوية من قبل فحينئذ يحكم ويدب دينهم ولذلك رجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين المحصنين بحكم الإسلام وإن كانت التوراة فذلك فيها الرجل, الرجل لكن المسلم حكم بينهم لقوله فدعا للشهود فأجر القضية قضية قضائية إسلامية فإذا ترى فأولين حكم بينهم بشرحين نهد وإن أتوانا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتوانا قبل عقده عقدناه على حكمكم وإن أتوانا بعد عقده أبقيناه على حكمه وإن أتوانا بعد بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تُباح إذا قُرآ او أسلم الزوجان والمرأة تُباح إذا يعني أسلم اليهودي واليهودية فأصارا مسلمين والمرأة مباح لكن لو انه تزوج وجاء ام زوجته فليست تباح اذا فاذا الشر ان يسلم والمراه مزاهر يعني من يحل نكاحا فاذا اسلم تزوج ابن ابيته منه وبعد ذلك اسلم الزوج والزوج اقمناهما على حق هنا في حل لكن لو قال ان المراه ليس من جنسها يقر فحينئذ يوسعوا من ذلك يكون قد تزوج ام زوجته اوربذ بالله من لا يخدم الشريعه تطوعا والمرأة تباح اذا اي تذاح في حق الشرط فانه حينئذ يقر نعم وان كانت ممن لا يوجد افتداء نسائها فرق بينهما مثل ما ذكرت كأم زوجتي وربذ وإن وضع خرجيه حربي خرجيه حربي فاسلم او اسلم مثلا اسلم يهودي ما عنده أسلم خافر مثلا وعنده ست نسوة ما تباح ست. لما يباح منهن أربع كما قال عليه الصلاة لغيلان رضي الله عنه أرضاه أنتح أربعا وفارق باقيهن فأمره وفارق سائرهن لأن الإشكال في كلمة سائرهن أنتح أربعا وفارق سائرهن يعني سائر من سواء الأربع وفارق هذا الحديث لدل على أنه لابد أن يستعنف حكم إذا كان ملاك أن يعارض الشر إذا أفلم بنكاح فيه نظر الشر لأنه من جهة المرأة التي تحن أما من جهة الصباق وفية هذا لا يتدخ فيه الشر لكن لو أنه أفلم عنده ست نسوة فنانية نسوة ونقول أنكح أربعا وفارق الباقي, فارق الباقي. وقد احتفظاه نكاحا وفرواه وَإِنْ وَطِعَ حَرْضِيٌّ حَرْضِيَّةً فَأَسْلَمَاهُ وَقَدْ احْتَقَدَاهُ نِكَاحًا وَتَرْوَاهُ إِلَّا نعم الحربي هو الكاخر فالذي بينه وبين المسلمين حرق وطبعا إذا كان من الوحنين الذين لا دين له أسلم وعنده زوجة مثل ما ذكرنا فهؤلاء ليس لهم دين وليس لهم شريعة لكن مثل يقع من الكفار يعاشر المرأة ويستفقان فيما بينهم على أنهما الزودان ما في مكاح ولا في عقب ولا في صفات معينة مؤتبرة فإذا أقلم يقران على حاله بشرط أن تكون المرأة من جن ما أذن الشرء بمكاحها وإلا, وإلا فتر لو أنه عاشرها فتعشيقة وعياذ بالله وكما يسمون عن قال تعالى ولا متخذات أخدام والخدم الصديق وكان في الجاهلية المعرى يكون لها الزوج ويكون لها الصديق. والصديق يستمتع بالقبلة ونحن ذلك مما دون الفرض والزوج يستمتع بالفرض تحرم الله هذا فلو أنه يحسرها كصديق ثم أتلنا فلم يسلنا زوجين وإنما أتلنا كعشرين وهذا ليس من جنس ما يحكم فيه بالنكاح فإذا لا بد أن يعتقداه نكاحا هذا الذي جعل من صلفا يقول يعتقداه نكاحا يكون في اعتقاده ما أنه نكاح فحين إذن نصحره ونبقيه ومتى كان المهر صحيحا أخذته فإذا كان المهر صحيحا أخذته يعني مثلا الآن المشكلة طبعا إذا تزوجها في الجاهلية وأخذت مهرها ما عندنا إشكال ما نبحث في الممضة لكن المشكلة إذا تزوجها وأخر مهرها فحين إذن الزواج مبخيف فخيحا أنا ما هو أنه لكن يبقى النظر في ماذا في النهر ما دام أنه لم يقضر في فيه حكم إسلام أما لو أنه تزوجه في الجائلية وعطاها مهرا لا يقف الخمر والسنبيل والأسلام وانحدار من المحرمات وقبيلته الصحة لكن لو أنه أخر النهرا فكان النهر خمرا ثم بقي بقي في إسما فيه هذه المرأة ودخل في الإسلام أصلاً الزوجان فإحنا إذا يبدأ السؤال هل الحكم مبتدأ او مبتدأ الحكم مستأنف ومبتدأ فننظر في هذا المهر فإن كان شرعياً ألزلناه به لأن الشرع يكون مبيه وإن كان غير شرعيا فإنه لا يسكن به ويكون لها مهر المفيد وإن كان فاسداً وقبضتهم سقرباً وإن كان ساسداً وقبضت وإنشتقض أصلاً لا أقبله كما ذكرناه لأن النهر المثل القبل نعم وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل فرض لها مهر المثل إذن يكون لها مهر مثلها نعم قال رحمه الله تعالى قصل وإن أسمى الزوجان معا أو زوج ستابية أو زوج ستابية فعلى نساحهما إن أسلم الزوجان معا عرفنا الآن عنك حلة تتبقى وعنك حلة لا تتبقى والسؤال الآن نسأل التجديد المكاح إذا أسلم الزوجان عند الآن قضية الإسلام وقضية العياذ بالله ردة والكفر وإذا أسلم أحدهم مع دونها الآخر فقال رحمه الله إذا أسلم الزوجان إذا أسلم معا فنبقي المكاح على ما عليه هذا بإجمال هذا ما عندنا بإجمال لكن إذا أسلم أحدهما دون الآخر فإما أن يكون زوجاً وإما أن يكون زوجة فإن أسلم الزوج قبل الزوجة فالزوجة إذا كانت وفنية فلا إشكاف طبعا النصر لا يجعل وفنية وليس قد مصاحبه له إذا بقيته على الكفر لكن إذا كانت كتابية يجوز لكاح المجموين الكتابية فشرق المخمس في إسلام الزوج لأن تكون زوجته كتابية أو تكون غير كتابية وهذا ما رده إلى أي مسألة إلى النصر الشرق ومنها تلائزة من البطول الضقية تركب من المنصوص عليها هي تأتي بصورة الأمثلة لكما تحكي الأحكام الشرعية فهو يقول إلى أثناء الزوجان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما في على الكفرين ما شرد من داب أولا أن يقرر بعده إسلامهما ما عندنا إشكال لكن لو أسلم أحدهما فيه ترسيل إن كان الزوج الذي أسلم فحينئذ نمضت في زوجك إن كانت من ذنب ما تبقى أو تحمل جوجة للمسلم فحينئذ تكون كتابية لأن غير كتابية ما يخل نكاها من الوثنية ولكن تكون حتى يؤمن أن الكتابية هو جوجة فإن كان الزوج زوج كتابية أسلم زوج الكتابية فإنه يبقى على مكاحي ما يفقى مكاحي فهنا فهنا لو متى يبقى الكافر مكاح الكافر على ما هو عرفك الهداء أسلم أو أسلم زوج كتابية فإن أسلم زوج وفنية فإنه في هذا الحال ينفسخ المتحدث. لأنه لا بك أحد على التخطير الذي نذكره الاستقاع الانهال للجمال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الأخ فالانتهى من الرجل عرفنا إلى أسلماء وأسلم الرجل فإن أسلماء أكدر إن أسلم الرجل خبص لفين إن كانت زوجة وثنية فلا إشكال وإن كانت خسابية البقية فالحكم وأكدر فإن أسلمت هي في لئين يرد الإشكال إن أسلمت هي لأن المرأة لا يحل للكافر أن ينكح المسلمة فواء كان كتابياً أو غير كتابياً فالكافر لا ترعب رضعون الكفار لا هم نحلوا لهم و هم يحلون لهم فالكافر ليس له على المسلمة السبيل فال... فإثناء المرأة غير إثناء الرجل فإن أسلمت هي ما؟ فإن أسلمت هي على أحد الزوجين غير الكتابيين قبل تدخول بطل فإن كان أسلمت لها النكاح من لكن ينبغي أن ننتبه لقضية وليأن المرأة المتقول بها إذا فسخنا نكاحها هناك مهلة وهي العدة هناك مهلة وهي العدة فاختلها في حكم النساء إذا أسلمنا الحكم بينا أن يكون قبل الدخول وبعد الدخول لأن الصف قبل الدخول لا عدة فيه والفتق بعد الدخول فيه عدة وإذا كان الصف بعد الدخول فيه عدة فالعدة مهلة يعني نعطيه مهلة يسلط إلى أن تخرج من عدة فإن أسلم قبل قروجها من الأدة عادت إليه وإن أسلم بعد قروجها من الأدة لن تعد إليه هذا مكان إذا كان بعد الدخول أما كان قبل الدخول فإنه ينفسك المكافف مباشرة فن. إذا كان قبل الدخول لأن فسقه بدون عدة نعم. فإن سبقتك فلا نهر وإن سبقها فلها نسوء طيب الآن أرحنا إذا رقع إسلاما قبل الدخول وبعد الدخول وأنه قبل الدخول يوجد الفسق وبعد الدخول يوجد الفسق لكن تبقى له مهنع إلى مدة العزان يرجع إليها فإن رتع إليها وإن أسلم رتع إليها مثل ما وقع لصفوان رضي الله عنه وارضا وفي قصته المشهورة طبعا صفوان بقي بعد فشف مكة على الكفر وشهد حنيناً وهو على الكفر ثم أسلم رضي الله عنه فربق النبي صلى الله عليه وسلم له زوجك وهذا من العدة وهو حديث المشهور كما قال حافظ عبد الضرب حين الله شهرته وأغنف عن إسناده بحث فنوطاعه من غلما الشاهد أن المرأة إذا كانت مدخولاً لها أعطي جوجها كافر مهلة في مدة العدة لكن يبقى النظر في النهر إن كان الذي أسلم الزوج له شكم وإن كان الذي أسلمت الزوج لا شكم لأنه إذا أسلم الزوج كان الطلاق والفق من ناحيته وإن كانت أسلمت المرأة كانت طلاقه الفق من ناحيته هي التي استثدت فقال رحمه الله فإن سبقته فلا فإن سبقت له بحال حقيقة قبل الدخول فلا مهر لها مهر لأن هذا حكم الشر لأن إذا فسخ النساء قبل الدخول فلا مهر وإن سبقها فلها نسفر وإن سبقها بالإسلام ثم أسلمها فحين إذن لها نسفر عن مهر طلاق قبل الدخول إذا كان قد صرض لها فليس مثل المسلم يعني نسكم بالإسلام الحكم يكون جيدة كالإسلام ناس. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العزة وإن أسلم أحدهما بعد دخول وقف الأمر على انقضاء العزة يعني نحكم بالفسق لكن ما يثبت الفسق ويخرق przyjno maTo birraq إلا آخر وإذا مضت العزة ولم يسلم الآخر مر فإن أسلم الآخر فيها جاء النكاف وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول ويحكم الفسقه منذ إسلام الأول كان ما أحلم قبل انتهاء العدة حكمنا بذفقه منذ الإسلام يعني منحل الإسلام تبيننا من منذذ وإن كفراء او أحدهما بعد الضخور وقف الأمر على انتضاء العدة وقد له فقط هذه الردة والعيادة بالنسبة انكفراء أو أحدهما بعد الضخور وقف الأمر على انتضاء العدة يعني طبعا يخرق بينهما ثم يعطى مهلة إلى انتضاء العدة إن تاب ورجع قبل امتهاء العدة فلا إشكال وإن كان بعد العدة كل قضينهما ناد